أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتد عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان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 أرسل رسوله بالهداوة دين الحق على الدين كله ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا كلكم على تجارة تجكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إنكم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 كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أوصار إلى الله قال الحواريون نحن أوصار الله فأمن الطائف فأمن الطائف